قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل اكتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 لا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا قَالُوا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه, لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذك بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وَمنَنْ غودَهُ لاَا يَستَكونَ عَنْ غبَادت وَلَا يَسْتَحْسون مُسَبحونَ الليلى وََّ وَلَا يَفُون أَمِ التَّخَدُون آِهَةَ مِنَ الأغْضِهممْ يشون لَْكَان فيِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا الله ن فَسَدَتَ فسُبَخَان الله ي رَّ العْشِ أَمَّا يَصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتقدوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الأقفهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَعْبُدُون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ بَلِ الْعِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ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 أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا وَتْقَنَا فَقَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيذَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُم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 وَنَبْلُوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلهًا زوًا أهذا الذي يذكر آلهتكم الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خُلِقَ الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون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 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِلرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّغْرِقُونَ أَم لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعُهُمْ مِّن دوننا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 ولا يسمع الصم الدعاء الا ما ينذرون وان لمستهم نفحة من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا ليقولوا يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا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 وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَابِدُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ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 فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سَمِعْنَا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا اأنت فعلت هذا بآلهتنا اأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون دور لوفل چا بول مل قالوا پل چا پی پور ہوں تم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض الذي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض الذي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له مجرد إسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَهِ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاءِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ولوحا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدقلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له, فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وَصَناهُ منِ القَووم الذيين كَذَّبُ بآياتنا إنِهُ كانَوا قَوْمَ سَءٍ فَأَغرَقناهُم أجمععين وَدودَ وَسُلَم ن إذ يحكُان في الخَوْثِ إابنَ فَشَدْ فيِيه غَنامُ القومْ إِذن فشَد فيِيه غَلَ القَوِْ وَكُنَّ لحُكمِهِم شاهدين فَفهَناها سْلَمَان وَكللا آتينا حُكمَ وَعمام وکی سنچر وکل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 نوپت شپ ندیم و لہو ونیحم چند رحمچ می کال ویل ویش و فِي وجل رحم مِنَ میندی ودیبان سوبحان چند جین و چل م وَذكريا إذْناد ربهُ رَبّ لا تدغْم فَغدا رب لا تضغْم فَدا وَأَ تغيوارفين فَسجددنا لَ وَهَدن لَ يَحيييا وَأَصْلَحْناَا لَ زَوجَ إنهم كانوا يسارعون في الخيات وَيدونَنا رغب وَهب وَيدوننا رَغَب وَهَب وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَلَن تَقُولَ فِيهَا مَرِيضٌ وَلَا مَرْضَىٰ وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا حِصْنًا وَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۖ وَالَّذِينَ يُحِيطُونَ بِهِ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ فمي يعمل منِ الصَّالِحَاتِ وَهُمَ مُؤمنِهم فَلا كُكْرانَ لِسَعه فَلا كُكْرانَ للسَعيهِ وَإِنَّ لَ كاتِبون وَحرَامعَ قِييةة أَهلَنَهأَهُ لا يعجعون حتىَ إ بُحَت يأجود وَأْجوود وَهُمْ مِن كلِّ حَد وَهُم ي كلّ حَدَب يَزِلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاقصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون اللَّهِ دون الله حصب جهنم, حصب جهنم أنتم لها واردون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 وَهُمْ في مجَْت أَمفُسُهُمقالَالِدُون لا يَحزُرُهُم الْ الفَذَرُ الْ الأكبر وَوتَتََقهُممَلائِكَةُ هذا يَوْمُكمْ هذا يَوْمُكُمْ إذكُ تُمْ تُعَدُون يوم نطوي السماء كطَيِّ السِّجِلِّ للكتب كما بدأنا أول خلق نريده وعداً علينا وعداً علينا إنا كل ما فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغاً لقوم عابرين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَأَنَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَدْعُو رَبِّي على إِلَيْهِ مَن يَهْدِي وَلَوْ أَدْرِي لَغَرِيبَ الْأَمْرِ بَعِيدٌ ما إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتلة لكم ومتاع الإلهين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم زلینرہ چدل کلو مچرو وچ با کلو دھیم ہمل و چرندر وما هم کر ولكن عذاب الله شديد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 ثم من مضغة مخلقة وَغَيْرِ مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أَجَلٍ مسمى ثم نقرجكم قفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أغذر العمر اردل لا مِنْ لاد ملنا کلچی ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الثاعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور و مندم وی سبھی لہو فی دنیا کس ملک ملو سبھی کل میج سن درحن واؤ کہ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 من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء فليمدد بسبب الى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهب النكيد ما يضيق وكذلك انزلناه ايات بيينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابهين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تَرَ أن اللهَّه يَسْجددُ هُ مَنْ ف الستَماواتِ وَمنَن في الأرض وَالشَّنسُ وَقَمرَر وَّجُمجبالُ والالشَّجَع والدَّو وَكثيرٌِ مِن النَّاس وَكثيرٌِ حَّ عليهلَْه العداب وَكثيرٌِ حقَقّ عليهلَهِ العدَاد وَمَّهِن اللههُ فَماَالَهُ مِن مُكْدِم. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِم مَّا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِرُ مِن حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُ أَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُهُ فِيهَا أُعِيدُ فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا يُحَلُّونَ فيها من أَساورٍ من ذَهَبٍ ولؤلؤاً ولباسُهم فيها حريرٌ وهُدٌ إلى الطيِّبِ مِنَ القَوْلِ وهُدٌ إلى صِرَاطِ الحَمِيدِ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فِيهِ بإلحاد بظلم نبقه من عذاب أليم وإذ ذوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلقَائِمِينَ وَالقَائِمِينَ وَالقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عميق وَيَدْكُررسَ اللهَّهِ فِيأَّ مِ ملماتَاتٍ عَمَا رَزَقَهُم عَلَ مَا رزَقَهُم مِن بَهمَةِ الأنعام فَكُلوا مِنْهَا وَقْعِمُ الب إِس الْفَقير ثمَُّا اليَقُبُ تَفَتَهُمْ وَْيُوفُونُ ذُورَهُم وََْقَووَّفُ بالِالبَيتِ العتغ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 ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ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 سو جگہ پگنبح پو میمل کچھ نل کم دشکر لئی دن ولکی ولکی نل ک لذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور ادنا للذين يقاتلون بانهم ظلموا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 وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوَعَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لوط وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فأمليت ثم فكيف كان نكير من قرية وهي, ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفَلَ يَسيعوا فيِي الأررضِ فتَكَ للَهُم قُلوب يعتونَ بِهَا فتَكَُ لهُمْ قُوبُ يعقللونَ بِهَا أَوْأَذَانُ يَسمَعونَ بِهَا فَإِه لا تَعمل الْ الأبَصَار وَِ تَععمل الْقُلوب وَِ تَععملقُلوبُ ال التي التيث السّدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون امل وحی وال سوئی میلیا اُہ نو کدی ام فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيه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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منهم حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيُرُ رَازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْبَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أن الله أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَرِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ سَقَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وہل اہم سم کم سمحی فَلَا سن لو لکھ نکن ہوں رَبِّكَ فل کفیل وجربک مستفی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 وَيعقُونَ مدُون الَّهِما لَم يَُزّل الْ بهِسُ القان ما لَم يُونَززّل الْ بهِه به سُ القان وَماَا لَْسَلَهُ بل وَما لِقانِمينَ منِن النَّصير وَإذا تُتلَ عَلَْهِم آياتُ نَ بَجّناتٍ تَععرففُ فِي يوجوهِ الذيينَ كَفرَمُتَر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 اللہ یستفی من الملائکہ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بين ایديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الامور یا ایها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربکم